والله بما تعملون بصير وَلَقَدْ سَخَّرْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرْنَاكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ النَّصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات وكذبوا بآيات فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا غيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم